لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه استووا استو ا س ت و و ا و ق ي م و ا صفوفكم و ت ر ا م و ا ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم و أ ن ي ب و ا إ ل ى ربكم وأسلموا له, واسلموا له من قبل أ ن ي أ ت ي ك م العذاب ثم لا تنصرون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 ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم م س و د ة أ ل ي س في جهنم مثوى للمتكبرين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 م و ا و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا م ي ه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 الله خالق كل شيء و ه و ع ل ى ك ل شيء و ك ي ل ل ه م ق ا ل ي د ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت الله أولئك هم ا ل خ ا س ر و ن قل أفغير الله أفغير تأمرون أيها الجاهلون. ولقد أ ُ و ح ي إ اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك, ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 سبحانه وتعالى عما يشركون الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله